لا اله الا الله القران الله تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد الصراط المستقيم all I'm sorry.